111. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 112. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون 113. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق مَا لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الذَّرَا وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 117. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 118. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ذَلِكَ إن في ذلك لآية لقوم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا مِنْهُ لحما طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتروا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي 119. وأتميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون 110. وعلامات وبالنجم هم يهتدون 111. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون 112. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها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 111. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون 112. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون 113. إنه لا يحب المستكبرين 119. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين 110. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون كَرَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ يَنَاهمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ عَذَابٌ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزُونَهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ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 جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة قيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنت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 فَالصَّابِقُونَ سَيَأْتُونَ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شيء كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَلَقَدْ أُثْنِيَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ 111. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 112. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل 113. وما لهم من ناصرين 114. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 119. فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 110. ليبين لهم الذي يختلفون فيه 111. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 112. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 119. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 110. الذين صبوا وعلى ربهم يتوكلون 111. وما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 وَمَ لائِكَت وَهُم لا يَسْتَكْبِون يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَووقِهِم وَيَفعلونَ ماَا يُمَُّون وَقَالَ وَهُ لَا تَاتَّخِذُون إِ هَيثْنَين إَِّ ماَاهُ وَإِلَهُ وَافِدَ فَإََّا يَفَرْرهَبُون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَتَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ وَ بِرَبِّهِم يُشْرِكُون لَكْفُ بِمَا آتَينهُم فَتَمَتَّعوا فَسَووفَتَعنَّمون وَيجعلونَ لِمَا لا يَعلَمونَ نَصبًَا مَِّا رزَقُونَاهُم تَلهَّ لَ تُسْأل عَمَّا كُُمْ تَفْتَرون 112. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون 113. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ول وجهه مسودا وهو كظيم 114. يتوارى من القوم من سوء 111. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب 112. ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء 114. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم 115. ولو يآخذ الله الناس بظلمهم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 114. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون 115. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم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 119. فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون 110. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بقونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين 119. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن فِي ذَلِكَ ذلك لآية لقوم يعقلون 110. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من وَمِنَ بيوتا ومن الشجر ومما 119. ثم كني من كل الثمرات 110. فاسلكي سبل ربك ذللا 111. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 112. إن في ذلك لآية لقوم 112. والله خلقكم ثم يتوفاكم 113. ومنكم من يرد إلى أغذن العمر 114. لكي لا يعلم بعد علم شيئا 115. إن الله عليم قدير 116. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق 119. فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون 110. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة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 فلا تغربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن وزقناه منا رزقا حسنا 114. فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستغون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 116. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه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 124. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 125. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين 126. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من 119. كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون 110. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون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 114. وما كانوا يفترون 115. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون 116. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم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 119. وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 110. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وَقَد جَادَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَثِيرًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَطَعَتْ رَغْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْ تَكَاثَ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ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 ولا تشتروا بئهدي الله ثمنا قليلا انما يعادى الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما 117. وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون 118. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة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 111. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون 112. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون 113. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 114. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي 119. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم 110. إنما يفكر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون مَنْ الكاذبون 111. من 111. بعد إيمانه إلا, إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 112. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم 113. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة 111. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين 112. أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون 113. لا جرم أنهم في الآخرة هم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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا وَمَا كَانَ يُغْنِي عَنْهَا إِلَّا تَعْثِيَةً فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا وَلَ قَضجَ أَهُمْ رَسُول مِنهُم فَكَذذَّبُ فَأخَذَهُم العذااب وَهُم غَالمُ فَكُلوا مَِّا وَزَقَكُم اللهَّهُ حَلَلَ قَنجِبَ وَشكُرُون عْمَةَ الله إ كنتُم إ تَعْبُدُون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 119. ولا تقولوا لما تصف ألتنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 110. متاع قليل ولهم عذاب أليم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 إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِن إِدْرِيسَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لَّأَنَّهُ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 112. وهو أعلم بالمهتدين 113. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 114. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 115. واصبر وَلَا صبرك إلا بالله 116. ولا تحزن عليهم ولا 121. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم